فتأملوا أحوال المسلمين في سوريا في المخيمات، وتأملوا أحوال إخوانكم في بورما وفي مالي وفي كل مكان. تأملوا أحوالهم عباد الله. لا تنسوا إخوانكم، لا تنسوا إخوانكم. فهناك يموت العشرات بالمن البرد، هناك يموت العشرات من الشتاء. نعم، ليس من العدو فقط، ليس من القنابل والطائرات والصواريخ. إنما من البرد ومن الشتاء ومن المطر الشديد عليهم فلنرحم إخواننا عباد الله لنرحم إخواننا ليرحمنا ربنا كم من مسلم كم من مسلم يصرخ الآن كم من مسلم يصرخ الآن أتدري كيف أخاك يا ابن أمي يهدده من الفقر العناء وكيف يداه ترتجفان بؤسا وتصدمه المذلة والشقاء يصب الزمهرير عليه ثلجا فتجمد في الشرايين الدماء خراف الأرض يكسوه عهن وترفل تحته نعم وشاء وللنمل المساكين حين يأتي عليه البرد أو جن المساء وهذا الآدمي بغير دار فهل يرضيك أن يزعجه الشتاء يجوب الأرض من حي لحي ولا أرض تقيه ولا سباء معاذ الله أن ترضى بهذا وطفل الجيل يصرعه الشتاء أتلقاني وبيع وزن وضيق ولا تحن فما هذا الجفاء أخي بالله لا تجرح شعوري ألا يكفي كما جرح الشتاء إنها جراح الشتاء إنها جراح الشتاء معاناة الفقر والضعف إنها جراح الشتاء معاناة الضعف وآلام الفقراء فيا كل مسلم يا من تشعر بشعور الجسد الواحد تذكر تذكر وأنت في بيتك الدافئ بين الزوج والأبناء والبنات ومعونة الشتاء من شراب وطعام وطيبات وأطفالك يتقلبون بالثقيل والجميل من الملبوسات تذكر إخوانك تذكر إخوانك الذين ابتلوا بالأزمات والملمات وحلت عليهم النكبات والصعوبات ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء تبرعوا لهم بقيمة البطارات والمأكلات تذكروهم لا تغفلوا عنهم شاركوهم ادعوا لهم تلفتوا في احيائكم اسألوا عن احوال جيرانكم فاتشوا عن العمالة المسلمة الفقيرة من اخوانكم تعاونوا تراحموا تعاطفوا تكاتفوا تؤجروا وترحموا ترحموا وتؤجروا وتحفظوا وتنطروا وما تقدموا لأمفسكم من خير تجدوه عند الله تجدوه عند الله هو خيرا هو خيرا وأعظم أجرات هو خيرا وأعظم أجرات, خيرا وأعظم أجرات, خيرا وأعظم أجرات قدمت أجرات لكم هذه المادة من موقع شبكة ملامح.